ان ربك لبالمرصاد فامال انسان اذا مبتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما وانما اذا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 إنسان عَنْ لَهُ الْذِّكْرَةَ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدْ أَنْتُ لِحَيَاتِي فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُعْذِبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُسِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّ إِلَى اذكراضيه مرضيه فادخلي في عبادي وادخلي جنتي